الله قوات لنا وحمانا الوطيد في الصيق عون صادر ونصير شديد الله قوات لنا وحمانا الوطيد. في الثيق عون قادر ونصير شديد والقلب لا الارض انتزع زعتر ودهمت المخاطر أو خول بتكبلاه فلا ما الرب ناصب الأرض انتزع زعتر ودهمت المخاط أو خول بتكبلاه Come <laughs> عظيمون الرب العلي متعال ممكد للسهر معنا حصننا وحمانا الموطا عظيمون الرب العلي متعال صنعنا <تصفيق> وحبنا